ارجوك جفف دموعي لا تبكيني يكفيني اللي من الحجران قاسيت يا ما من الدمع لاجلك هل تاعني لو حيت طريك الدمع هليت ما تدري الود طاوليني ما تدري اني على كل ليل ما مسيته جفت دموعي لا تبكيني يكفيني اللي بنا الهجون قاسيته ما تدري انك بنار الحب كاويني ما تدري اني عليك الشوق غنيت يا جارح القلب زدت الجرح جرحاني ما صفت في القلب يومي بكيني يكفيني اللي من الهجوان قاسيتا يا ما من الدم عي رجلك هل تعمل